شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لفلام راو تلك آيات الكتاب المبين وقرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك بما اوحينا اليك هذا القران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 قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 119. وكذلك رَبُّكَ ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل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 إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف ويطرحه أرضي يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. قال قائلٌ منهم لا تقتلو يوسف لا تقتلو يوسف وألقوه في غيابة الجب التقط بعض السيارة.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 وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَخَافُوا أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُم عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبًا إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم تُنَبِّئُ بِأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِنْشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ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 فأرسلوا واردهم فأدلأ ذلوله قال يا بشر هذا ظلام وأسروه بضاعه وأسره بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها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 وقدت قميصه من دبره وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا قالت ما جزاء من أراد بأهل كسوع إلا أي سجن إلا أي سجن وعذاب أليم قاله يراودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهل 124. وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 125. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما رآ قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا وَالْـسَّافِرِينَ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تَرَاوَدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قد شغفها حبا إن لا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أرسلت إليهن وأعتدك لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله ما هذا بشران إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك من الذين فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما أمره ليسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 129. ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 120. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها مَا تعبدون مِنْ دونه إلا أسماء سميتموها أنتم سميتموها أنتم وأبا ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا.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 تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيه الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات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 ناس يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله ما بال نسوه فاسألهما بال النسوة التي قطعنا يديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علنا عليه من 113- قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 114- ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّ النفس نفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي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 فإِلَّا مَتَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَالٌ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكير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 فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردة لينا ونمير أهلنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعيد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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إن أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم 126- قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بغير وأنا به زعيم 127- قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين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 116- وفوق كل ذي علم عليم 117- قالوا إن يسرق فقد سرقا خله من قبل وَلَمْ يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 قال ما اللَّهِ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيعسوا منه خلصوا نجياه قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرط في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي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 صبر جميل فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم الله ان يأتيني بهم جميعا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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قال هل علمتم ما إذ أنتم جاهلون. انا يوسف وهذا اخي قدمن الله علينا انه من يتقي ويصبر انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قال الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا على خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم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 119. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا 110. واتوني بأهلكم أجمعين فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني نجد ريح يوسف قال أبوهم ريح يوسف فلو لا تفند ولم فصلت العير قلبوهم إني لا أجد ريحة يوسف لولا لا تفند 124. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 125. فلما أشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا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 وقد احسنني اذ اخرجني مِنَ السجن وقد احسنني اذ أَخْرَجَنِي من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 119. مِنْ من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 110. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 111. وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيعس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 119. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون